فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك